شبكة الحكمة والأثر الشبكة العلمية لأهل الحديث والأثر ببلاد سودان تقدم <تصفيق> الحمد لله ورب العالمين الصلاة والسلام على أسرة الأنبياء والمرسلين نبينا محمد على آله ورحبه طيبين الطاهرين ومن تبعهم بأفسان إليه ومدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته توقفنا عند كلام السفرين رحمه الله على الإيمان في قوله فصل في الإيمان قال فصل في الكلام على الإيمان ومع البيت الأول في قوله إيماننا قول قصد وعمل تزيده التقوى وينقص بالزلم ذكرنا في الدرس الماضي قوائف المرجئ الذين ضلوا في باب الإيمان والذين أراد المنصنف رحمه الله أن يرد عليهم ذكرنا أن المرجئ ثلاثة أقسام التسم الأول غلات المرجئ وهم الذين يقولون الإيمان هو المعرفة فقط وتصديق القلب وهم الجهمب للطفوان والصالحي ومن تبعه وقلنا أن هؤلاء منهم من يدخل أعمال القلوب في المعرفة وهم أكثر طوائب المرجئة ومنهم من لا يدخل أعمال القلوب الجهم ابن صفوان الفرقة الثانية الذين يقولون الإيمان هو قول اللسان فقط وهم الكرامية الفرقة الثالثة الذين يقولون الإيمان معرفة القلب أو هو التصديق والنطق باللسان وهؤلاء هم مرجئة الفقهاء وهؤلاء هم مرجئة الفقهاء وأول من ابتدع بدعة الإرجاء ونصرها ودافع عنها هو الجهن المصفان عليه من الله ما يستحق وهذا الرجل بلاء على دين الإسلام بل هو يعتبر رأس لكل أو لأكثر البدع التي ظهرت في هذه الأمة فأول من قال بالإرجاء الجهم بن سطوان وأول من قال بالجبر في باب القضاء والقدر الجهم بن سطوان وأول من أنكر الصفات والأسماء الجهم بن سطوان فهو جامع العياذ بالله لأصول الفساد كلها لهذا قال ابن القيم رحمه الله جيم وجيم ثم جيم معهما فتامل مقرو جيم وجيم ثم جيم معهما مع احرف مقروهه بوزان جبر وارجا وجيم متجهم فتامل المجموعه في الميزان هذه الثلاث جيمات ابتدعها الجهم الصفوان عليه ان الله لا يستحق جبر وارجا وجيم متجهم فتامل المجموعه في الميزان فهذا الرجل كان بلاءا على هذه الامه كثير من العباد ومن عوام الناس انخدعوا ببدعه هذه التي ابتدعها بل لا تزال الأمة دعاني من بدعه التي ابتدعها إلى يوم الناس هذا فالإرجاء لا يزال موجود والتجهم في الباب الأثناء والصفات لا يزال موجود وعقيدة الجبر لا تزال موجودة عند كثير من الناس بل بعض العوام جبري وهو لا يشح بعض عامة الناس جبري وهو لا يدري عن ذلك شيئا فإذا جاءت مسألة القضاء والقدر وجدته يتكنم بمنطق الجهن بن صفان والعياذ بالله توقفنا في الكلام على مرجئة الفقهاء والحقيقة هو أن مرجئة الفقهاء مدرستان المدرسة الأولى الذين يقولون الإيمان قول واعتقاد والعمل ليس بداخل فيه أصلا والعمل ليس بداخل فيه أصلا والعمل لا يؤثر في الإيمان مادام يشهد أن لا إله إلا الله ومادام مقرا في قلبه ومصدقا بالله فلا يضره بعد ذلك ماذا عمل وهؤلاء يقولون كما أنه لا ينفع مع الكفر طاعا فكذلك لا يضر مع الإيمان معصي لقولون كما أنه لا ينفع مع الكفر طاعة. كذلك لقولون لا يضر مع الإيمان معصي لقولون لأن الكافر فلو صلى لا تنفعه هذه الصلاة لأنه كافر ولو زكى لا تنفعه هذه الزكاة لأنه كافر ولو أعان فقيرا أو مشكينا لا تنفعه هذه الإعانة لأنه كافر ولو بر والديه لا ينفعه هذا البر لكونه كافر قلون كما أن الكافر لا تنفعه طاعة كذلك المؤمن لا تضره المعصية ما دام أنه مؤمن يزني ويشرب الخمر ويحقو والديه ويستهزئ بالدين ويسب الله ويسب رسول الله والعياذ بالله يقولون ما دام أنه مؤمن في قلبه لا يضر قلوا الإيمان هاهنا استدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان هاهنا وأشر إلى صدره ثلاثة مرات صلى الله عليه وسلم فعندهم العمل لا يؤثر وقولهم هذا آيات الكتاب وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كافية, كافية في بطلانه ورده أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم على تارك الصلاة والصلاة عمل بالكفر كما جاء في صحيح الإمام مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك أو الكفر تركو الصلاة الصلاة عمل وحينما ينادى أهل النار في النار يوم القيامة يقال لهم ما سلفكم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين ولم نك نبحن المسكين وكنا نكوب مع القائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين قولهم لم نك من المصلين الصلاة عمل وبسببها دخل النار إذا الصلاة أثرت في إيمانهم أم لم تؤثر في إيمانهم أثرت الصلاة تركهم للصلاة أثر في إيمانهم حتى دخلوا بسبب تركهم لها النار والعياب لله وعدم إطعامهم للمساكين إطعام المسكين عمل هؤلاء تركوا إطعام المساكين عدم إطعامهم للمساكين أثر في إيمانهم أم لم يؤثر أثر في إيمانهم ودخلوا بسبب ذلك في النار والعياب لله وهذا هو العذر الذي ذكروه لما قيل لهم ما سلك في apprenticesقر ما قال لأننا لم نقول لا إله إلا الله ولقالوا لأننا لم نكن مصدقين أو مقرين أو معترفين بوجود الله وإنما ذكروا أعمالا تركوها قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن مطعموا المسكين إذن الأعمال يقرر كتاب الله عز وجل أنها تؤثر في الإيمان وأنها جزء من أجزاء هذا الإيمان قال الله عز وجل إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبه وإذا تليت عليه آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا من هم المؤمنون حقا الذين يقيمون الصلاة فسمى الله تعالى إقامة الصلاة إيمانا ثم الله تعالى إقامة الصلاة إيماناً. وسمى الإنفاق في سبيله إيمانا وإقامة الصلاة والإنفاق في سبيل الله أعمال فسمى الله تعالى هذه الأعمال إيمانا وقال أولئك هم المؤمنون حقا بل حصر الإيمان في هذه في وجل القلب الذي هو أعمال القلوب إلا المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبه وإذا تليت عليهم اياته زادهم ايمانا هذا كله اعمال قلبيه وعلى ربهم يتوكلون التوكل عمل قلبي كما قال سهر بن عبد الله رحمه الله قال التوحيد كما قال عفوا الجنيد بن محمد رحمه الله قال التوحيد قول القلب والتوكل عمله التوحيد قول القلب قول لا اله الا الله والتوكل عمله قال الله تعالى الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم المنفقون أولئك هم المؤمنون حقا فجعل الله تعالى الإيمان كل هذه الأشياء داخلة فيه الأقوال والتصديقات التي بالقلب وأعمال القلوب من وجل ومن خشية لله عز وجل وأعمال الجوارح من ركوع وسجود والإنفاق في سبيل الله ببذل اليد وإغراج الدراهم في سبيل الله عز وجل هذه كلها أعمال بالجوارح جعلها الله تعالى جزءا من أجزاء الإيمان لا يتم الإيمان ولا يصح بدونها ومما يرد به أيضا على هؤلاء المرجئة ما رأى الإمام البخاري المسلم في صحيحيهما أن نبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من تلم المسلمون من لسانه ويده المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده أي ترك أذية الناس ترك أذية الناس لأنه إذا آذاهم أثر ذلك في إيمانه ونقص ذلك في إيمانه بقدر هذه الأذية ودرجتها وعظمها فكما أن الصلاة تزيد الإيمان فإن المعصية تنقص الإيمان وقول المرجع أنه, لا يضر أنه كما لا ينفع مع الكفر طاعة كذلك لا يضر مع الإيمان معصيا قول باطل من كل وجه أولا قولهم لا ينفع مع الكفر طاعة هذا ليس بصحيح, هذا ليس بصحيح بل الكاتف إذا فعل الحسنات نفعه ذلك في الدنيا وقد سهد بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الإيمان مسلم قال عليه الصلاة والسلام وأما الكافر فيتاب بحسناتنا عمل في الدنيا حتى إذا كان في الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها إذن الكافر إن عمل في الدنيا حسنات يتاب يجزى بها أم لا يجزى بها يجزى بها لكن أين في هذه الحياة في الدنيا الكافر إن بر بوالدي أتابه الله في الدنيا ساعة في الرجل لماذا يثيبه الله في الدنيا حتى لا تبقى له في الآخرة حسنا إن جاء يوم القيامة وقال يا ربي بررت بوالدي يقول الله تعالى له ببرك لوالديك أعطيتك كذا وكذا من الأموال فلا يبقى له يوم القيامة حسنا يثاب عليها إذن الكافر تنفعه الطعام لا تنفعه تنفعه في الدنيا لكن في الدنيا فقولهم لا يضر لا ينفع مع الكفر ضاع قول ليس صحيح وقولهم لا يضر مع الإيمان معصية أيضا قول ليس بصحيح والدليل قوله تعالى ما سلخة في سقق قالوا لكم نكن المصلين ولم نكن أطعم المسكين المدرسة الثانية من مدارس فقهاء المرجئة هم الذين يقولون الإيمان اعتقاد بالقلب وقول باللسان والاعمال شرط والاعمال شرط في كماله وليس شرطا في صحته يقولون العمل من الايمان هذه مدرستان من المدارس المرجئه يقولون الايمان اعتقاد بالقلب وقول باللسان واعمال الجوارح شرط كمال للايمان لا شرط صحة بمعنى أن الأعمال عندهم تؤثر في الإيمان فإذا صلى زاد إيمان وإذا صام زاد إيمان وإذا تصدق زاد إيمان وإذا زنى نقص إيمان وإذا شرب الخمر نقص إيمان وإذا سرب أو اختلت أو انتهب نقص إيمان أو غل نقص إيمان إذا بر والديه زاد إيمانه إذا عق والدي نقص إيمانه لكنهم يقولون العمل شرط كمان في الإيمان ما معنى شرط كمان أي أنه إن عمل الصالحات كمل إيمانه وإن ترك جميع الأعمال الصالحات نقص إيمانه لكنه لا يكون كافر أيقا يعني هم يقولون إذا آمن بالله بقلبه وشهد أن لا إله إلا الله بلسانه ثم لم يصلي ولم يصلم رمضان ولم يزك وزنى بأمه وأخته وسب الله وسب رسوله وألقى المصحفة في الطاجرات هذه الأشياء التي ذكرتها سئل عنها نافع مولى عبد الله بن عمر رضي الله عنه قيل له إننا سنقولون نحن نقر بالله ونسعد أن لا إله إلا الله ولكننا ونقر أن الصلاة واجب ولا نصلي ونقر أن الصيام واجب ولا نصول ونحرم نكاح الأمهات ونحن ننكعهن فقال نافع رحمه الله لا يفعل ذلك إلا كافر لا يفعل ذلك إلا كافر عليا بالله هذه الطائفة من المرجئه يقولون هذه الاعمال تزيد ايمانه وان تركها ينقص ايمانه لكن لا يخرج من المله لا يخرج من المله ولا بما تصور هل يمكن ان يدعي احد الصلاه والصيام والحج والزكاه ولا يبر بوالديه ولا يعمل عملا من الاعمال الصالحه ابدا ويقول انا مسلم ومؤمن هل هذا معقول هذا غير معقول بل دلائل الكتاب والسنه تكذب هذا دلائل الكتاب والسنة تكذب هذا من اعظم دلائل حديث جابر رضي الله عنه عند مسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاه ومن اعظم الدلائل الرد عليهم حديث ابي هريره في الصحيحين لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يزني وهو مؤمن قال ابو هريره ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن قال ابو هريرة. ولا يغل حين يغل وهو مؤمن ولا ينتهب نهبه ذا شرف يرفع الناس اليه فيها ابصارهم وهو حين ينتهبها مؤمن وهو وهو مؤمن فاياكم اياكم النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزني الزالع إينا يزني وهو مؤمن كيف يقولون هذا بأنه مؤمن ويقول أولئك بأنه كامل الإيمان مع أنه يزني والعياذ بالله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزني الزالع إينا يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يسرب الخمح حين يسربها وهو مؤمن قول رسول الله عن قول أولئك المرجئة فالقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك الآيات في كتاب الله عز وجل الدالة على أن الأعمال منها ما هو شرط صحة ومنها ما هو شرط كمال كثيرة جدا في كتاب الله عز وجل هذه المدرسة الثانية من مدارس فقهاء المرجئة عندهم لا يكفر أحد بعمل لا يكفر أحد بعمل لا بفعل ولا بدرج لأن العمل عندهم أصلا شرط كمان العمل عندهم أصلا شرط كمان إن عمل الصالحات كمل إيمانه إن لم يعمل الصالحات لم يكمل إيمانه ولكنه مسلم ومؤمن السلف الصالحون من الصحابة والتابعين وهو مذهب مالك وأحمد وأبو الشافعي عليهم جميعا رحمة الله يقولون العمل في أطله شرط صحة العمل كعمل كجنس عمل شرط صحة فمن ترك العمل بالكلية من ترك العمل الصالح بالكلية كفر وخرج إلى الملة وعياذ بالله وإن فعل بعض الأعمال وترك بعض الأعمال يقول السلف الصالحون أهل السنة والجماعة يقول إن فعل بعض الأعمال وترك بعض الأعمال ينظر في هذه الأعمال التي فعلها والأعمال التي تركها فبعض الأعمال شرط صحة وبعض الأعمال شرط كمال بعض الأعمال شرط صحة لا يكون مؤمنا إلا بفعله لهذا العمل وبعض الأعمال شرط كمال ان فعلها كثيب وإن لم يفعلها لا إثم عليه وهي المستحبات مثال ذلك الصلاة الصلاة بإجماع صحابة رضوان الله عليهم شرط صحة في الإيمان كما راوى الترمد رحمه الله وابن وابي شيبة في مصلفه عن عبد الله بن شقيق قال لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة فالصحابة مجمعون مجمعون على أن تارك الصلاة كافر العياذ بالله أن ترك الصلاة بالكلية سواء تهاونا أو كسلا أو جهودا فإنه كافر خارج من المله. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل وبين الكفر أو الشرك تركوا الصلاة وعمر رضي الله عنه لما طعنه أبو لؤلؤة المجوسي وأغمي عليه ثم أفاء قال له الصلاة أمير المؤمنين قال نعم ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة قال نعم ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة فالصلاة عمل وهي سرط صحة في الإيمان إذا لم يصلي خرج من الملة حتى لو صام وزكى وبر والدين وحتى لو قال أنا مؤمن ليلا ونهارا ولكنه يقول أنا لا أصلي أنا مؤمن بالله وبرسول الله وأحب الصحابة وأحب رب العالمين ولكن هذه الصلاة لا أصل قولوا له هذا كفر شهد به رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكم على تارك الصلاة بالكفر وبالشرف وحكم الله عز وجل على أهل النار بدخولهم للنار بسبب تركهم للصلاة قالوا ما سلككم في السقر قالوا لم نكن من المصلين لا يستتاب لا شك نحن نقول أن ترك الصلاة كفر ثم يستتاب فإن تاب وإلا قتلوا العيابة بالله مثلة الاستتابة هذا نبحث ثقيا نحن نتكلم عن حكم ترك الصلاة أنه كفر أم لا وباعتبار أن الصلاة عمل باعتبار أن الصلاة عمل وهناك أعمال تركها لا يذهب الإيمان بالكلية لكنه منتصه لكنه, لكنه منتصه النوافل والمستحبات رجل لا يقوم الليل ايمانه الذي يقوم الليل واحد ليس بواحد ولا يمكن ان يكون واحدا لا يمكن ان يكون واحدا لا يستوي عند الله عز وجل من عمل الصالحات ومن لم يعمل الصالحة لا يستوي عند الله تبارك وتعالى أبدا. فالذي يقوم الليل يزداد ايمانه فاذا ترك قيام الليل نقص ايمانه لكن إن ترك قيام الليل هل يكفر؟ لا, يكفر لا يكفر قيام الليل شرط كمال بالنسبة للإيمان شرط كمال إن قام الليل كمل إيمانه وإن ترك قيام الليل لم يكمل إيمانه هو مؤمن لكنه ليس كإيمان من قام الليل لرب العالمين ومن قام الليل أكثره ليس كمن صل ركحة وحيدة منه من صلى من الليل كمفى عشرة, عشرة ركعة كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم ليس كمن صلى ركعة واحدة فالناس في الإيمان يتفاضلون فالناس في الإيمان يتفاضلون ولهذا قال المصنف رحمه الله تزيده التقوى وينقص بالزلل تزيده أي الإيمان الضمير عائد للإيمان تزيده أي يزيد الإيمان بالتقوى وينقص الإيمان بالزلل ويقصد بالزلل المعاصي ما دون الكفر لأن المعاصي التي يسمىها الشرع كفرا يذهب الإيمان معها بالكلية إلا إذا وجدت قرينة تدل على أن هذا الكفر ليس المقصود به الأكبر وإنما المقصود به الأصغر المرجع في طوائفهم الثلاثة اتفقوا على أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص المرجئة في طوائفهم الثلاثة اتفقوا على أن الإيمان لا يزيد ولا ينفس فالذي يقوم الليل والذي لا يقوم الليل إيمانه سواء والذي يزني والذي لا يزني إيمانه سواء عند المرجئ والعياذ بالله والذي يسرب الخمر والذي لا يسرب الخمر عندهم سواء كلهم في الايمان في واحدة واحده ويقولون ايماننا كايمان جبريل وميكائيل وابي بكر وعمر ومحمد صلى الله عليه وسلم ان نحن درجتنا في الايمان ودرجه ابي بكر وجبريل ومحمد صلى الله عليه وسلم كلنا درجتنا في الايمان واحده وهذا من ابطل الباطل هذا من ابطل الباطل هم يقولون الايمان لا يزيد ولا ينقص لا يزيد ولا ينقص لماذا لا يزيد ولا ينقص قالوا لأن لأنه إنداد إن, إن قلنا بأنه يزيد فيلزمنا أن نقول بأنه ينقص قالوا إن قلنا بأنه ينقص فإن النقص في الإيمان شك قال النقص في الإيمان شك والشك في الإيمان كفر قالوا النقص في الإيمان شك والشك في الإيمان كفر والعياذ بالله وقولهم هذا باطل قولهم هذا باطل نقص الإيمان ليس بشك ولن يسمي الله تبارك وتعالى نقص الإيمان شاكا ولا سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعل معصية أو نقص إيمانه شاكا بل الله تبارك وتعالى يقبر عن فيادة الإيمان في آيات من كتابه إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا المرجع يقول لا يزداد إيمانه ولا كذب كذبوا كلام الله تبارك وتعالى الله عز وجل يقول ويزداد الذين آمنوا إيمانا والمرجع يقول لا يزداد إيمان المؤمنين أبدا إيمان الناس كلهم والخلق كلهم إيمانهم واحد كل من قال لا إله إلا الله أصبح كامل الإيمان مباشرة حتى لو لم يصلي ولو لم يزكي ولو لم يحج بيت الله ولو لم يفعل من الطاعات شيئا مدام قد أقر بلا إله إلا الله في قلبه وشهدها بلسانه أصبح مباشرة في درجة جبريل والله تبارك وتعالى يقول والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى زادهم هدى فهذا في هذه الهداية تزيد والهداية هنا هي الإيمان قال الله تعالى وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهِ فَوَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدَىً أي زادهم إيماناً وعلى ربهم يتوكلون وبسبب زيادة الإيمان ونقصانه كانت الجنة مئة درجة بعضهم في أعلاها وبعضهم في أداء هذا تقابل الناس في درجات الجنان من أعظم الزلائل على زيادة الإيمان ونقصانه وأن الناس في الإيمان ليسوا بدرجة واحدة وكيف يكون إيمان الصديق أبو بكر رضي الله عنه كإيمان من يقع في المعاصي ويقع في الفواحش ويسرب القمور كيف يكون إيمانهما واحد الله تبارك وتعالى يقول لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون والله تعالى يقول أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون الله تعالى يقول أم نجعل المتقين كالفجار لا يمكن أن يكون المتقي والفاجر إيمانهم واحد هذا محال في الشرع وفي العقل كما أن الشرع تهد بأن الناس يتفاضلون في إيمانهم فالعقول السليمة أيضا تشهد لأن الناس يتفاوتون في درجات صالحك ولهذا ترى الناس يحبون صاحب العبادة صاحب الصيام صاحب القيام ويظنون فيه الخير ويرون أنه أقرب إلى الله عز وجل منه بينما يظنون السوء في العربيد السكير صاحب الفواحش يظنون فيه السوء وإذا قيل لهم ما رأيكم في فلان العابد الزاهد. وما رأيكم في فلان السكير العربيد؟ هل هل يقول الناس؟ هل يقول العقلاء أنهما واحد وثوافية؟ العقلاء لا يقولون ذلك بل يقولون هذا في السرية وهذا في السرى هذا في أعلى عليين وهذا في أسفل سافرين ما وزل المقارنة بينهما؟ فرق عظيم بين هذا المتقي العابد الصالح الزاهر وبين هذا الفازر العربيد السكير الذي طول نهاره في اثنان لله لله تبارك وتعالى وإن كان وان كان كلاهما يشهدون ان لا اله الا الله ان محمد رسول الله لكن هذا زاد ايمانه بطاعته وهذا نقص ايمانه بمعصيه ومن زعم أنه انهما سواء فقد كذب الله في كتابه وشهد على عقله بالخبل ان زعم ان هذين إيمان هنا واحد أولا كذب الله ثانيا شهد على عقله بأنه فيه خبل وجنون لأن العقلاء لا يقولون بذلك ولا يطرون به لماذا قال المرجئة الإيمان لا يزيد ولا ينقص هناك السبب يا إخوة جعل المرجئة يقولون الإيمان درجة واحدة الناس فيه كلهم في درجة واحدة لا يزيد ولا يزيد المرجع قال ذلك ليردوا بذلك على أهل السنة والجماعة أهل السنة والجماعة يقولون الإيمان يزيد وينقص كما قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه وكما شهدت بذلك سنة رسوله صلى الله عليه وسلم المرجع يقولون العمل خارج عن مسمى الإيمان يقولون العمل خارج عن مسمى الإيمان يقولون العمل لا يؤثر في الإيمان مدام أنه أقر بالتوحيد بلسانه واعتقد ذلك بقلبه فلا يضره العمل إن عمل أو لم يعمل إيمانه كإيمان جبريل هم قالوا إيمانه, إيمان الناس لا يزد ولا ينقف ليفروا من مسألة تأثير العمل في الإيمان ليفروا ليهربوا من مسألة تأثير العمل الإيمان لأنهم إن طالوا الإيمان يزيد وينقص فما الذي يزيد الإيمان وينقصه الأعمال الصالحة الأعمال الصالحة هي التي تزيد الإيمان وتنقص الإيمان ما الفرق بين من... بين المسلمين الذين يشهدون لا إله إلا الله لماذا يتميز؟ يتميز بعضهم عن بعض بالأعمال الصالحة هذا يتميز بالصيام وهذا يتميز بقيام الليل وهذا يتميز ببره لوالديه وهذا يتميز بإمثاقه في سبيل الله وذاك ينقص منهم بعصيانه ووقوعه في الطاعات أو لتركه لهذه الأعمال الصالحة إذن زيادة الإيمان ونقصانه تكون بهذه الأعمال الصالحة فهم قالوا الإيمان لا يزد ولا ينقص وتبعا لذلك قالوا العمل لا علاقة له بالإيمان حتى لا يتناقض حتى لا يتناقض لأنه من قالوا العمل يؤثر في الإيمان فمعناه الإيمان يزيد وينقص وهو يقول أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص وبالتالي قالوا العمل لا علاقة له بالإيمان وليس بداخل في الإيمان أصلا عندهم الصلاة ليست من الإيمان والزكاة ليست من الإيمان والحج ليس من الإيمان لأن هذه عندهم أعمال والأعمال لا تؤثر في الإيمان هناك حجة ثانية للمرجئة يقولون أن الله تبارك وتعالى ذكر الأعمال الصالحة مع الإيمان مما يدل على أن الأعمال الصالحة ليست من الإيمان كقول الله عز وجل ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات المرجئه يقولون الله تعالى تقول اذا كان العمل جزء من الايمان المرجئه يقولون إذا كان العمل جزءا من الايمان فلماذا يذكر بعد الايمان لماذا لا يكتفي الله عز وجل بقوله ان الذين امنوا الرحمن ودا لماذا يقول الله تعالى ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا قالوا لماذا يذكر الله العمل بعد الايمان قالوا هذا دليل على ان العمل ليس جزءا من الايمان لو كان جزءا من الايمان لما ذكر مع الايمان وكذلك في قول الله تبارك وتعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناحا يقولون لو كان العمل من الإيمان لما ذكر هنا معه لقال الله ليس على الذين آمنوا جناحا لما قالوا عمل الصالحات والجواب أن هذا بسبب جهلهم باللغة العربية ولو علموا لغة العرب لأدركوا لا هذا الكلام العظيم من رب العالمين هذا عند العرب من باب ذكر الخاص بعد العام لمزيد العناية والتنبيه قال الله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات نحن نقول العمل من الإيمان وذكر الله تعالى العمل بعد أن ذكر الإيمان مع أن الإيمان متضمن للعمل لينبه الناس إلى الاهتمام بالعمل لأن أكثر ناس يقصرون في الأعمال الصالحة كأول الله تبارك وتعالى من كان عدوًا لله وملائكته وكتبه وجبريل ميكٰال جبريل وميكٰال أليس من الملائكة؟ فلماذا ذكر؟ بمنطق المرجئة جبريل وميكٰال ليس من الملائكة بمنطق المرجئة جبريل وميكٰال ليس من الملائكة لأن الله تعالى قال «من كان عدوًا لله وملائكته» وكتبه ورسلي وجبريل وميكآل قال ملائكتي ثما قالوا جبريل وميكآل نقول لهم بناء على أسلوبكم ومنطقكم جبريل وميكآل ليس ملائكتا وإلا لماذا ذكر بعد ذكر الملائكة نقول أجمع أهل الإيمان على أن جبريل وميكآل من الملائكة ومن أنكر أن جبريل وميكآل من الملائكة فقد كفر بالله تعالى وكفر بالرسول الله صلى الله عليه وسلم لأن كتاب الله وسنة رسوله شهد بأن جبريل وميكائيل ملكين من ملائكة الله عز وجل فلماذا ذكر الله جبريل وميكائيل بعد ذكر الملائكة لأن قصومة قريش كانت في جبريل وميكائيل كانوا يحبون ميكائيل لأنه ينزل المطر ويكرهون جبريل لأنه ينزل الوحي كفار قريش كانوا يسبون جبريل عليه السلام وكانوا يحبون من؟ ميكآب فالله عز وجلًا ما ذكر الملائكة أراد أن يبين أنّ من عاد ملكًا واحدًاا من الملائكة كمن عاد جميع الأنبياء من عاد ملكًا واحدًا فقد عاد جميع الأنبياء ومن كفر بملكًا واحد من الملائكة كمن كفر بجميع الملائكة والإيمان من أركانه قال اقبرني عن الإيمان قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته تؤمن بالملائكة إجمالا وتفصيلا تؤمن بالملائكة من حيث الإجمال وتؤمن بجبريل وميكائيل وإسرافيل تفصيلا بأثنائهم أنهم من ملائكة الله عز وجل فالله تعالى قال من كان عدوا لله وملائكته وكتبه ورسله وجبريل وميكائيل هذا من بعد ذكر الخاص بعد العام للاهتمام بهذين لأن الخصومة وقعت فيهما وكذلك قال الله عز وجل وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريا بمنطق المرجئة محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم ونوح وموسى وعيسى ليس أنبياء لأن الله تعالى ذكر هؤلاء بعد أن ذكر النبيين وإذا أخذنا من النبيين ميتاقهم ومنك إذا كان هؤلاء أنبياء فلماذا لا يقول الله وإذا أخذنا من النبيين ميتاقهم فقط هذا منطقة المرجعة في قول الله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات قال العمل الصالح ليس من الإيمان لأنه ذكر منفصلا عنه وعطف بفظ وفصل بينهما بالواو التي تفيد المغايرة والمبايرة أقول لهم إذن كذلك محمد صلى الله عليه وسلم ليس بناء على قوله وإبراهيم ليس نبيا على قوله وهذا لا يقوله إلا مارق من الإسلام كل من لم يقر بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم ويقر بنبوة إبراهيم وموسى وعيسى ونوح عليهم صلاه وسلام من لم يقرب نبوه هؤلاء فانه ليس بمسلم ولا مؤمن ولا مصدق لأن الله تعالى شهد لهؤلاء بالنبوه فنقول الله تعالى ذكر هؤلاء الخمسه لانهم قولي العزم واذا اخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وابراهيم وموسى وعيسى بن مع أن هؤلاء من الانبياء من النبيين لكن الله خصهم بالذكر لكونهم قوني العزم من الرسل وأفضل المرسلين على الإطلاق فالواو عند العرب لا تفيد المغايرة دائما قد تفيد المغايرة وقد تفيد العقف وقد تكون من بال ذكر الخاص بعد العام وقد تكون من بال ذكر العام بعد الخاص فالواو عند العرب لا تفيد فقط, فقط المغايرة نعم أنت تقول جاء محمد وزيد معناه أن محمد ليس هو زيد هما سخصان مختلفات هذا من معاني الواو في لغة العرب هذا من معاني الواو في لغه العرب. ومن معاني الواو ايضا في لغة العرب ذكر الخاص بعد العام أو عقب الخاص على العام أو عقب العام على الخاص كل هذه من اساليب لغه العرب فالمرجئه اتوا وظلوا بسبب جهلهم بلغة العرب التي نزل بها كلام رب العالمين اذا قول الله عز وجل إن الذين امنوا وعملوا الصالحات ليس فيه دليل أن العمل ليس داخل في بل نقول هذا من باب ذكر الخاص من باب عطف الخاص على العام كما عطف الله تعالى الأنبياء الذين ذكرهم بإسمائهم إبراهيم وموسى وعيسى ذكرهم على النبيين وكما عطف جبريل وميكائيل على الملائكة يحتج المرجئة أيضا بحجة الأخرى يقولون إذا إذا كان العمل جزءا من الإيمان فما تقولون في من أسلم ثم مات قبل أن يعمل أي عمل صالح رجل جاء كان غير مسلم ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وبعد ساعة مات قبل أن أصلي ويزكي ويصوم ويقع أي شيء من الأعمال هذا مؤمن أم ليس بمؤمن؟ مؤمن قالوا إذن العمل ليس بشرقا في الإيمان نقول لهم أيضا أتيتم بسبب جهلكم بالشرع لأن الأعمال تلزم إذا حضر سببها العمل الصالح يصبح واجبا على العرض إذا حضر سببه إذا وجد سببه إذا لم يوجد سبب العمل لن يكون العمل واجبا على هذا هل يجوز لهذا الذي أسلم حديثاً أن يصلي الظهر قبل وقتها قبل زوال الشمس إذا ما قبل الزوال هل نقول أنه أن العمل ليس بداخل في الإيمان نقول العمل داخل في الإيمان والدليل أن هذا الشخص لو عات إلى الظهر وأبى أن يصلي نحكم عليه بالكفر العمل جزء من الإيمان لكنه لم يعمل لأن سبب العمل لم ينعقد بعده سبب العمل لم ينعقد بعده ولا يتم رمضان لأن سبب ثون رمضان لم ينعقد وهو رؤية الهلال. رؤية الهلال ولم يحج لأن سبب الحج لم ينعقد بعده إما لأنه لم يستطع سبيلا وإما لأن أشهر الحج لم تأتي بعد راضح أقال إذا ليس في قولهم هذا حج لا من قريب ولا من بعيد زعم المرجع أيضا هذه من حججهم قالوا تسمية تسمية العمل إيمانا وإدخال العمل في الإيمان من باب المجاز تسمية مجازية اسمية مجازية يعني ليست تسمية حقيقية بعضهم يقول العمل من الإيمان مجازا أما حقيقة فالعمل ليس من الإيمان والجواب على ذلك أن الأكادر من علماء اللغة قالوا لا يوجد مجاز في كتاب الله عز وجل ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بل ولا في لغة العرب وهذا ماذا بو الإمام أبي إسحاق الإسفرايني رحمه الله ورجحه وانتصر له الشيخ الإسلام ببن تيمة رحمه الله في البتاوة قال الشيخ الإسلام ولفظ المجاز وتقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز تقسيم محدث لم يكن معروفا عند الأئمة الأربعة وإنما نسأ هذا التقسيم بعده لما ظهرت البدع وكثر الضلال جاء المبتدعة فأحدث لنا تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز أما الإمام مالك رحمه الله ما كان يعرف حقيقة ومجاز الكلام كله حقيقة لا يوجد شيء اسمه مجاز الشابع رحمه الله الذي أصل علم أصول الفقه وكتب كتاب الرسالة لم يكتب في كتابه أن الكلام ينقسم إلى قسمين إلى حقيقة ومجاز فقولهم أن الإيمان مجاز قول باطل لأننا نطالبهم أن يثبتوا لنا أولا أين سمى النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان مجازا بل نطالبهم أين سمت العرب وقسمت العرب الكلام إلى حقيقة ومجاز هذا لا يوجد في لغة العرب الذين نزل القرآن بلسانه ايضا من شبه هؤلاء المرجئه يقولون اذا كان العمل داخلا في مسمى الايمان فذا يعني انه يكثر بتركه للعمل هذا يعني أنه يكفر بتركه للعمل ونقول نعم من ترك العمل يكفر من ترك الصلاة وهي عمل يكفر بل عمر رضي الله عنه كما في سنن سعيد بن منصور قال قد همنت أن أبعث رجالا إلى الأنصار فينظر كل من كانت له جدا ولم يحج أن يضرب عليه الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين حتى تارك حتى الحج عند عمر رضي الله عنه من وجد السبيل للحج ولم يحج عمر رضي الله عنه اراد ان ناخذ منه الجزية بان الحج عمل والله تبارك وتعالى قال ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني فين الله غني عن العالمين من كفر أي ترك الحج على مذهب عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه قال نتنف رحمه الله تزيده التقوى وينقص بالزلم الإيمان يزيد بالأعمال الصالحات كلها وينقص بالأعمال السيئة كلها والأعمال منها ما هو شرط صحة في الإيمان ومنها ما هو شرط كمال في الإيمان كما شبه وقد وقع طائفة كثيرة من الفقهاء في هذا النوع من الإرجاء وقع صائفة كبيرة وكثيرة من الفقهاء في هذا النوع من الإرجاء ألا وهو أنهم قالوا الإيمان يزيد وينقص ولكن العمل شرط كمال ليس بشرط صحة فيه وممن وقع في هذا النوع من الإرجاء الحافظ بن حجر رحمه الله في فتح البارئ وقال أن القول بأن الإيمان شرط صحة هو قول معتزلة ونسب إلى السلف أنهم يقولون الإيمان شرط كمال وهذا كلام ليس الصحيح وممن وقع في هذا النوع من الإرجاء الإمام السفارين نفسه صاحب هذه المنظومة فإنه في سرعه لمنظومته قرر أن الإيمان شرط صح كمال وليس بشرط صح قرر أن, الإيمان أن العمل شرط كمال وليس بشرط صحة في الإيمان ولهذا قوله إيمان قول نقص عمل قول نقص لا يصح الإيمان بهما وعمل عند المسنف شرط كمال ليس بشرط صحة نحن نطيل الكلام في أمر المرجع لأن السلط رحمه الله قرروا أن أخبث بدعة وأضر بدعة وأخبث بدعة على أمة الإسلام هي بدعة الإرجاء كما قال الإمام وكيع رحمه الله ليس من البدعة شيء أخبث على هذه الأمة من بدعة المرجع وقال الزهر رحمه الله مبتدعت بدعة في الإسلام أضر على أهله من الإرجاء فبدعتهم بدعة خبيثة جدا لأنها تسهل على العباد المعاصي والكفر بدعتهم تسهل على العباد المعاصي والكفر لأنهم يقولون للعاصي أنت كامل الإيمان ويقولون لمن يسب الدين أنت كامل الإيمان ولهذا كان بد من التفصيل في رد هذه البدعة المنكرة وقع في هذا النوع من في الإرجاء جماعة من الفقهاء كما ذكر ذلك أهل العلم منهم أبو حنيف رحمه الله هو ممن وقع في إرجاء إخراج العمل عن مسمى الإيمان وسمي هذا ب بمرجئة الفقهاء كما سماهم بذلك الشيخ الإسام بن زيم رحمه الله تعالى لأن أكثر الذين وقعوا في هذا النوع من الإرجاء فقهاء ومنهم إبراهيم التيني ومنهم طلق ابن حبيب ومنهم در الهمداني وابنه عمر بن در الهمداني ومنهم حماد ابن أبي سليمان وجماعة من المعاصرين وقعوا في هذا النوع من الإرجاء حتى أن بعضهم قرروا بناء على ذلك أصولا ومسائل بنوها على هذا الأصل الفاسد وعلى هذه الفدعة المنكرة وهنا نعبه تنبيها هاما وهو أن هناك مسائل وقع فيها خلاف بين الشرف والصالحين بناء على احتلاف الأدلة لا بناء على احتلاف الفصول الشرعية كمسألة تبت الصلاة وقع فيها خلاف بين الأئمة وأكثر الأئمة والأئمة الأربعة على أن تارك الصلاة تهاونا وكسلاً ليس بكافر كفر أكبر بينما ذهب الصحابة رضوان الله عليهم باتفاقهم وجماعة من التابعين وابن حزم ورواية عند المالكية ورواية عند الحنابلة أن ترك الصلاة كفر أكبر مخرج من المله لكن اختلافهم في حكم ذلك الصلاة بسبب اختلاف الأدلة عنده بسبب اختلاف الأدلة عندهم فبعضهم يرجح هذا الدليل وبعضهم يرجح هذا الدليل بعضهم قال تارك الصلاة ليس بكاثر كفراً أكبر إلا إن جحد إلا إن جحد وجوب الصلاة إذا قال الصلاة ليس بواجبة فإنه كاثر كفراً أكبر أما إذا أقر بوجوبها ولم يصلي بعض الفقهاء قالوا هذا ليس بكاثر لأنه الله تبارك وتعالى أخبر أن من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله كان مؤمنا كما في الصحيحين عن نبي هريرز رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله فقد عصم مني نفس أدمه وما له إلا بحقه وحسابه على الله يقول لأن الأدلة التي جاءت في لكفر ذلك الصلاة لا تدل عندنا على الكفر الأكبر يقولون الأدلة التي وردت في كفر تارك الصلاة عندنا لا تدل على الكفر الأكبر وإنما تدل على الكفر الأصغر بينما يقولون من سبت دين كفر وخرج من الملة ويقولون من سجد للصنم أو سجد للصليد خرج من الملة لأن هذه أعمال كفرية هذا الخلاف يختلف عن الخلاف مع المرجع المرجع يقولون ترك الصلاة ليس لكفر لأن الصلاة عمل وتارق والأعمال خارجة عن الإيمان والأعمال خارجة عن مسمى الإيمان فمن ترك الصلاة ترك عمل فلا يقرد من الإيمان بذلك ومن تجد للصنم عندهم لا يكتب لماذا؟ لأن السجود للصنم عمل والعمل لا يؤثر في الإيمان ومن لبثوا الصليب وسب الله وسب رسول الله والعياذ بالله يقولون هذا لا يكفر لأن هذه أعمال والعمل لا يؤثر في الإيمان ولا يدخل في مسمى الإيمان وضح الفقه يطال الفقهاء الذين اختلفوا في حكم تارك الصلاة اختلفوا في الأدلة الواردة في كفر تارك الصلاة لكنهم لا يختلفون في أن العمل جزء من الإيمان وأن هناك أعمال انتعل لا خرض من الإيمان بالكلية وأن هناك أعمال إن تركها خرج من الإيمان بالكلية وكذلك مسألة الحكم بغير ما أنزل الله وجد فيها خلاف بين المعاصرين من أهل العلم منهم من, هم من أهل السنة والجماعة اختلاف بعضهم مبناه على عدم وجود دليل صريح في كفر من حكم بغير ما أنزل الله لكنهم يقولون العمل العمل جز من الإيمان. ومن ترك العمل بالكلية خرج من الإمانان بالكلية. هناك بعض المرجة المعافين. يقولون الحكم بغير ما أنزل الله. ليس بكفر لأن الحكم بغير ما أنزل الله عمل وتعملوا لا تخرج من الإيماناء. يقولون العمل لا تخرج من الإمان وه مقالة المرجئة وهي المقالة خبيثة. ضالة مضلة فرق بين الاختلافين أيها الأحب من قال أن ترك الصلاة والحكم بغير ما أنزل الله كفر أصغر لأن الأدلة عنده لا تدل على أنه يكفر كفرا أكبر فهذا اختلاف المحتمل ويناقص بالأدلة الواردة الذال على كفر تارك الصلاة وعلى كفر الحاكم بغير ما أنزل الله ويبين له أقوال السلف في ذاله أما الذي يقول تارك الصلاة وتارك الحكم بما أنزل الله ليس بكافة لأن ترك الصلاة والحكم بما أنزل الله عمل والعمل ليس من الإمام هذا يناقص مناقشة ويجادل مجدلة المرجئة لأن هذا مرجئ هذا في هذه الحالة وقعت الإرجاء والعياذ بالله وقال مقالة المرجئة التي أنكرها عليهم الإمام أحمد والإمام وكيع والإمام سفيان التوري وسفيان بن عيين وغيره ممن أنكروا بدعة الإرجاء في ذلك الزمان ولعلنا نقتفي بهذا القدر وندعو ما بقى من أقل الأسئلة وهذا الدرس آخر درس ونستأنف إن شاء الله تعالى بعد عيد الأضحى في يوم الثالث والعشرين من ذي الحجة بحول الله تعالى وقوته والحمد لله ورب العالمين تقول من هم العلماء؟ أو من من العلماء من يكفر تارك الصلاة بغير تفصيل منهم وأين نجد هذه المسألة روى الترمذي عن عبد الله بن شقيق قال لن يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال لتركه كفر إلا الصلاة هذا واضح ومن الذين قالوا أن تارك الصلاة كافر ابن حبيب من المالكية وهو رواية عن إمام أحمد أن من ترك الصلاة كفر وقرج من الملة ومن أراد أن يراجع هذه المسألة فليراجعها في جامع العلوم والحكم من حافظ ابن رجب الحمد رحمه الله تعالى يقول قلت, قلت له لماذا لا تصلي خمس صلوات؟ فقال هؤلاء أهل الشريعة فيصلون ونحن أهل المعرفة ومرتبة الإيمان فماذا يقصد بأهل المعرفة؟ هذا قول الملاحبة هذا قول الباطنية في دينا ابتدعوا دينا جديدا في القرن السادس الهجري أو في القرن الخامس الهجري قبل ذلك قبل هذا القرن وقبل ظهور هذه الفرقة الضالة المضلة لم يكن هناك شيء اسمه باطل وظاهر يقولون هؤلاء أهل باطن وهؤلاء أهل ضاهر وما كان هناك شيء يسمى حقيقة وشريعة ولا ولم يفرق للنبي صلى الله عليه وسلم هذا التفريق ولا فرقه الصحابة رضان الله ول ولا فرق التابعون هذا التفريق ولا أحد من الأئمة الأربعة لم يفرق الإسلام ويفرق الدين إلى حقيقة وشريعة أو إلى ظاهر وباطن و thờiличر و ويقولون هؤلاء أهل ضاهر و هؤلاء أهل باطن كان مجبا حدث ذلك من طائفة العبيديين والفاطميين الذين كانوا في القرن الخامس والسادس الهجري فأرادوا أن يفسدوا الدين على العباد فقالوا الدين ينقسم إلى قسمية إلى شريعة وهي الأعمال الضاهرة وإلى حقيقة وهي الأعمال الباطنة قال الفقهاء أهل شريعة الفقهاء أهل شريعة وهم أهل حقيقة فهم لا يصلون يقالوا يقولون لهم لماذا لا تصلون يقولون نحن نعرف حقائق الدين لا نحتاج هذه الصلاة هذه يحتاجها أهل الشريعة فقط وهذا من أعظم الكفر والضلال والمروق من ملة الإسلام والعياذ بالله من فرق هذا هذا التفريق وقسم هذا التقسيم وترك أركان الإسلام بزعم أنه من أصحاب الحقائق وأن أولئك أصحاب الشرائع فليعلم أنه كذب دين الله عز وجل جملة وتفصيلا يقول هل يصح اعتبار الديمقراطية دينا؟ لا الديمقراطية إن كان دينا فهي ليس بدين الإسلام لأن الديمقراطية شيء والإسلام شيء آخر الإسلام جاء بالشورى. إسلام جاء بالشورى قال الله تعالى وشاورهم في الأمر والنبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الآية ما شاور كل الناس ما شاور جميع الناس إنما شاور علماء الصحابة, إنما شاور علماء الصحابة ما شاور وقية الناس ولم يكن يشاور بقية القرى والأنصار إنما كان يشاور العلماء فقط لما أراد أن يخرج في غزوة بدر شاور علماء الأنصار ما شاور جميع الأنصار ولما أراد أن يخرج في أحد واختلف وأشاور الصحابة هل يقاتلون داخل المدينة أن يخرجون خارجها ما شاوى الرجال والنساء والذين في السوق وغيرهم بل جمع علماء الصحابة وشاورهم علماء الصحابة من المناجرين ومن الأنصار فالشورى هي أخذ رأي علماء الأمة في مسألة من المسائل هذه هي الشورى أما في المقراطية فهي حكم الشعب الشعب لهذه الدمقراطية يأخذون رأي السفين والفاجة والسارة واللص والزامي والنصراني والمسلم والملحك والبوذي يأخذون رأي كل مواطن كما يقال هذه الدمقراطية بينما الإسلام جاء بالشورة الإسلام ما جاء بهذه الدمقراطية أبدا والإسلام لا يعتبر الذين لم يهتدوا إلى سبيل الله عز وجل وإلى دين الله عز وجل لا يعتبروا رأيهم لأنهم لا يهدون الله تعالى يقول أَوَمَنْ كَانَ مَيْفًا فَأَحْيِنَاهُ وَجَعَلْنَا له نورا يمشي به في النفس هل يستوي من له نور علم يعرف به مراد الله عز وجل ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم ويعرف بهذا العلم ما يحبه الله ويرضاه وما لا يحبه الله ويرضاه مع الزاهر الذي لا يعرف من ذلك شيئا هل يستويه؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون لا يستوي أن ولهذا قال الله عز وجل وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم من هم أهل الاستنباق آه؟ من هم أهل الاستنباق أهل العلم العلماء. هم أهل الاستنباق الذين يعرفون الحلال والحرام أقول بك هذا حلال وهذا حرام هذا حلال لأن الله قال كذا ولأن رسوله قال كذا وهذا حرام لأن الله قال كذا ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أداعوا الله ينكر ذلك يستنكر على الناس إشاعة مثل هذه الأمور وأمر بربها إلى أين إلى العلماء قال الله تبارك وتعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تقويلا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين